بسم الله الرحمن الرحيم المنظومة الدمياطية في أسماء الله الحسنى بدأت ببسم الله والحمد أولا على نعم لم تحص فيما تنزلا فمنها صلاة الله ثم سلاموه على المصطفى خير الأنام مكملا ومنها إذا ما حل بالمرء همه تلاوة أسماء الإله إذا خلا فنسألك اللهم أمنا ورحمة وعفوا جميلا دائما متفضلا من الله أرجو أمن قلب توحبا فبالأمن يا رحمن لا تبق موجلا وكن يا رحيم راحما ضعف قوتي ويا ناصر كلي نصيرا وموئلا ويا رب يا قدوس كلي منزها عن الشر سلم يا سلام مبدلا ويا مؤمن هب لي أمانا مسلما وسطرا عميما يا مهيمن مسبلا أذل يا عزيز ذل عني فلم أزل بجبرك يا جبار مكفا مجملا وأصدر وضع ذلك بريا متكبر ويا خالق جعل لي عن الخلق معزلا ويا بارئ الأنفاس قد بدت مبرأا بكسق معني يا مصور زولا سألتك يا غفار غفرا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا وهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلي مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح وبالهدى وبالعلم يا عليم كلي ويا قابض قم الضر وحكم لمعاند ويا ذا السوط نعما اذن تجملا ويا خافض اخفض قدر كل معارض ويا رافع فاعني على رزم من قلا بعزك قديري يا معز معزز مذل فقل للظالمين مذللا سمعت دعائي يا سميع فكن إذن بصيرا بحالي راحما متفضلا إلى حكم أشق ظلامة معتد هو العدل كم أردى ظلوما وعجلا لطيف بحالي روحم لشكايتي خبير بضعفي إن توايقت حلحلا فما زلت أهف والحليم مستر وربي عظيم العفو إن زغت أمهلا غفور أقل وغفل ذنوبي وعسرتي شكور فهب شكرا لقلبي المغفلا وأعلم قامي يا علي فلم يذن بكبرك قدري يا كبير مبجلا حفيظ فروحي لا يؤودك حفظها مقيت فكل القوت يا رب مرسلا ذمامك حسبي يا حسيب فأحمله وأنت جليل كل قدري مجللا كريم العطاء يا رب أجزي العطيتي رقيب على الأعداء يكفي إذا كلا دعوت مجيبا آمرا متفضلا كثير العطايا واسع الجود مجزلا وأنت حكيم يا إلهي فعافني ودود فكل الود في القلب منزلا مجيد فمجد شرع ذكري لدى الغرام ويا بعث بعث جيش نصري مهرولا شهيد على قوم بما كان منهم فيا حق خذ بالتأر منهم وعجلا وأنت وكيلي يا وكيل عليهم وحسبي إذا كان القوي موكلا متين فمت قوتي وتولني فمن يا ولي منك أجدر بالولى حمدت حميدا لم ومحصل من عدم مبيد ومخذلا بدأت بجود منك مبدي العطاء وانتم عيد كل ما فات وانخلا ومحيي فوسع لي حياتنا في ستم مميت فعدل موت خصم منكلا ويا حي أذهب موت قلبي فلم أزل بذكرك يا قيوم ما دمتم وصلا ويا واجد أوجد لنا كل نعمة ويا ماجد أمجدني وكلي معولا ويا واحد ما لي سواك مفرج ويا صمد فرد وقل همك انجلا ويا قادر أهلك عدوي بكيده ومقتدر أرض الكذوب المقوولا ولا زال ذكريا مقدم في العلا وذكر عدوي يا مؤخر أسفلا إلى السبق قل يا أول أنت أول ويا آخر اختم لي أموت مهللا وأظهر إله الحق إنك ظاهر ويا باطن نكل بمن كان مبطلا ويا واليا أصلح ولاة الأمام يسير يا متعالي بالعدل في الملا ويا بر فغمرني ببرك وكئني زوالا ويا تواب تب وتقبلا ومنتقم الرب انتقم لي من العذا وجد وعف عني يعفو تفضلا وأفرق علينا ذا الجلال جلالة فجودك بالإكرام ما زال ملطلا وكن بي رؤوفا يا رؤوف ومسعفا ولا زلت لي يا مالك الملك معقلا ويا مقسط ثبت على القسطنية ويا جامع جمع لي رضا سائر الملا وني فوار الفقر عني بالغنى ومغني فأعذب للقناعة منهلا ويا مانع نعني من السوء واحمني ويا ضالي كل الحاسدين منكلا ويا نافع فعني بعلمك واهدني ويا كل النور في القلب مشعلا إلى الحق يا هادي اهدني ببدائع من العلم ذدني يا بديع التجملا وأبقي الهدى في القلب يا باقيا وكن لا علم مني يا وارثني موصلا على الرشد ثبت يا رشيد عزامي على الصبر ابني يا صبور التحملا مغيث اغثني في الشدائد كلها وباليسر عسر يا قريب فابدل بأسمائك الحسنى دعوتك سيدي وجئت بها يا خالقي متوسلا ومبتهل الرب إليك بفضلها وراجم بها كل المراد مؤملا أقابل إلهي بالرضى منك واكفني صروف ذباني مكفرا ومقللا وجد رعف وأغفر وأكف وانصر على العدى وتب وهد وأصلح كل شيء تخلخلا وصل وسلم بكرة وعشية على المصطفى اكا سلام تن واكملا كفل انبياء والال والصحب كلهم وبعد فحمد الله ختم هو